Book 2 5 5 Lande en tale Al-buldan wal-lughat Al-buldan John kom fun London John min London جان من لندن لندن اسن خروت بريطانيا تقع لندن في بريطانيا العظمى تقع لندن في بريطانيا العظمى هاي بروت انجلس هو يتكلم الانجليزية هو يتكلم الانجليزية ماريا كوم فان مدريد. Maria min Madrid Maria min Madrid Madrid is in Spanje <tie> Taga'u Madrid fi Espanya Taqa Madrid fi Espanya Cyprus responds Hiya tatakallam al-Isbaniya Hiya tatakallam al Peter en Martha kom van Berlin Peter en Martha min Berlin Peter Berlin is in Duitsland Takka Ta Berlin via Almaia Berlin vi Alma Praat jelle al by Duits He en to هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ لندن اسه وفستاد لندن عاصمة لندن عاصمة مدريد وبرلين اس اوك وفستيرة مدريد وبرلين عاصمتان ايضاً مدريد وبرلين عاصمتان ايضاً وفستيرة إس غروت إن لفايرغ العواصم كبيرة وصاخبة العواصم كبيرة وصاخبة فرانكريك إس إن أوروپا تقع فرنسا في أوروپا تقع فرنسا في أوروپا إخبتة إس إن أفريكا تقع مصر في تقع مصر في أفريقيا يابان اسن آسيا تقع اليابان في آسيا تقع اليابان في آسيا كندا اسن نورت أمريكا تقع كندا في أمريكا الشمالية تقع كندا في أمريكا الشماليه بنما اس تقع بنما في أمريكا الوسطى تقع في امريكا الوسطى برازيل تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية تقع البرازيل في امريكا الجنوبيه Besoek bo.ok.de vir die klankleers en tekst.